وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ وَلَكِنَّنَا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَى وما كنت ساويا في أهل مدينا تتلو عليهم آيان وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا وَلَا كِرَاحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تُنْذِرَقًا مِمَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلُ كَلَّا لَئِن يَتَذَكَّرُونَ وَأَن هُلَا إِنْ تُصِيبُهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَسْتَبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَمَّا جَاءَ الْغُـوُ الْحَقُّ مِن عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبعوا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْكِتَابُ لَا يَأْتِي يَوْمَئِذٍ عَنْ غَيْرِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ